فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عن سيئاتهم ولا ادخلنهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله